يتنقل من طاعة إلى طاعة وكيف لا وهو الذي يلهج بلسان الحال والمقال بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين